مما يحدثه الله تلك السنة أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين نفصل كل أمر محكم من عندنا إنا كنا باعثين الرسل رحمة من ربك إنه هو السميع العليم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 رب السماوات ورب الارض ورب ما بينهما ان كنتم موقنين بذلك فامنوا برسولي لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب ابائكم الاولين لا معبود بحق غيره يحيي ويميت لا محيي ولا مميت غيره ربكم ورب ابائكم المتقدمين بل هم في شك يلعبون ليس هؤلاء المشركون بموقنين بذلك بل هم في شك منه يلهون عنه بما هم فيه من الباطل فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين فانتظر أيها الرسول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 رَبَّ نَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ فَيَتَضَرَّعُونَ إِلَى رَبِّهِمْ سَائِلِينَ رَبَّ نَصْرِفْ عَنَّا الْعَذَابَ الَّذِي أَرْسَلْتَهُ عَلَيْنَا إِنَّا مُؤْمِنُونَ بِكَ وَبِرَسُولِكَ إِنْ صَرَفْتَهُ عَنَّا أَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ م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 إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ إِنَّا حِينَ نَصْرِفُ عَنْكُمُ الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ إِلَى كُفْرِكُمْ وَتَكْذِيبِكُمْ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطَشَةَ الْكُبَرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وانتظرهم أيها الرسول يوم نبطش بكفار قومك البطشة الكبرى يوم بدر انا منتقمون منهم لكفرهم بالله وتكذيبهم رسوله ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ولقد اختبرنا قبلهم قوم فرعون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 إني لكم رسول من الله أمين على ما أمرني أن أبلغكم لا أنقص منه شيئا ولا أزيده والا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين والا تتكبروا على الله بترك عبادته والاستعلاء على عباده إني آتيكم بحجة واضحة وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإني اعتصمت بربي وربكم من أن تقتلوني بالرجم بالحجارة وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون وإن لم تصدقوا بما جئت به فاعتزلوني ولا تقربوني بسوء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 فأمر الله موسى أن يسري بقومه ليلا وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونهم واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون وأمره إذا اجتاز البحر هو وبنو إسرائيل أن يتركه ساكنا كما كان إن فرعون وجنده مهلكون بالغرق في البحر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 ونعمة كانوا فيها فاكهين وكم خلفوا وراءهم من عيشة كانوا فيها متنعمين كذلك وأورثناها قوما آخرين هكذا حدث لهم ما وصف لكم وأورثنا جناتهم وعيونهم وزروعهم ومقاماتهم قوما آخرين هم بنو إسرائيل فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ حِينَ غَرِقُوا وَمَا كَانُوا مُمْهَلِينَ حَتَّى يَتُوبُوا وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينَ ولقد أنقذنا بني إسرائيل من العذاب المذل حيث كان فرعون وقومه يقتلون ابناءهم ويستحيون نساءهم من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين أنقذناهم من عذاب فرعون إنه كان مستكبرا من المتجاوزين لأمر الله ودينه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 وأعطيناهم من الدلائل والبراهين التي أيدنا بها موسى ما فيه نعمة ظاهرة لهم كالمن والسلوى وغيرهما إن هؤلاء يقولون هؤلاء المشركين المكذبين لا يقولون منكرين للبعث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 ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم، ثم صب فوق رأس هذا المعدب الماء الحار فلا يفارقه العذاب. ذق إنك أنت العزيز الكريم، ويقال له تهكما ذق هذا العذاب الأليم.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 فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَسَهَّلْنَاهُ بِأَنزَالِهِ بِلِسَانِكَ الْعَرَبِيِّ أَيُّهَا الرَّسُولُ لَعَلَّهُمْ يَتَعِيظُونَ فَرْتَقِب إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ فَانْتَظِرْ نَصْرَكَ وَهَلَاكَهُمْ إنهم منتظرون هلاكك